انَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ذُو الْعَرْشِ المجيد فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكريب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ